117. ويسلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة 118. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده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 دون عن سبيل الله ويبغونها وجوههم بالآخرتهم كافرون هؤلاء لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء 114. يضاعف لهم مَا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 115. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلَّا بَشَرٌ مِثْلَ مَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِيلٌ وَمَا نَرَاكَ 111. ونحتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين 112. قال يا قوم أرأيتم إن 111. وقمت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم, عليكم أنرزمكموها وأنتم لها كارهون 112. ويا قوم لا عليهما لن أجري إِلَّا على الله، وما أنا بقارئ الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم، ولكنني أراكم قوم تجهلون. وَيَا قَوْمِ مَن يَصُرُّنِ مِنَ اللَّهِ إِنْطَرَدْتُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُم مَن خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ 111. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا 112. أعلم بما في أنفسهم إن لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاخْتَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعدُونَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ إنشاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصيح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يوياكم 119. هو ربكم وإليه ترجعون 110. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 111. إلى نوح أنه لن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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها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 وقال اركبوا فيها باسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وَهِيَ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يابنا يركب معنا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ وَكَمْ مَعَنَا وَلاَ تكن مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَا مِنَ الْمَاء سَيَمَنُ يَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَا رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي 117. وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين 118. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وَأَن تَحكمُ الحكمين.